ووجدك عائلا فأغنا فامال يتيم فلا تقهر وامسائل فلا تنهر وام بما نعمت ربك فحدث الله اكبر الله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 مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب الله